ولين أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته ليقول أن هذا لما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولن من عذاب غليظ وَإِذَا عَمِنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ تَذَوَّلَ دُعَاءً عَظِيمًا وَأَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِلْلِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ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 وإليه أنيب فاضر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الألعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفكون منها ويعلمون أنها الحق فلا إن الذين يمارون في الساعة لفي الظلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القبيل العزيز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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعُونَ بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَضْوَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ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 Vemin ayetleri,خلق السماوات والأرض وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ مَيَعْفُوٌ عَنْ كَثِيرٍ وَمَا انْتَكُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَجٍّ إِلَّا اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَمِنْ آيَاتِهِ الْجِبَالُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِمَنَّ رَأْسَكَ عَلَى ظَهْرِهِ إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور أَوْيُبْقُهُ النَّبِيُّ مَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْمَحِيص فما أتيتم من شيء فمتى عل حيات الدنيا وما عند الله خير ما أبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كباير الئثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون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 ما لَكُمْ من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ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 إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تجريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سرات الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. حامد. والكتاب المبين. إننا جعلناه قرآن عربيا. لعلكم تعقلون. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ أَفَنَظَرُوا عَنكُمْ الذِّكْرَ صُدْفًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّشْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بضشا الله مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن نخلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمْتَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ أَصْفَاقٌ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا لَرَبُّ الْرَّحْمَانِ مَثَلًا ضَلَّ بَجْهُهُ مُسْوَدَّهُ وَكَلِي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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترافوها اننا وجدنا اباءنا على امه اننا واننا على آثالهم مقتدون قال اولم جئتكم باهدا مما وجدتم عليه آباءكم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 ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من في الله وما عارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا فإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فَمَنْيَعَشُوا عَنْ فِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيلَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينِ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في الظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم متقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يلحقون وما نريهم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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتلنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأورقناهم أجمعين فجعناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم ما لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه واجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراب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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فترهم يقولوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله في الأرض إله وهو الحكيم العليم وَيَجْعَلُ أَرْكَالَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم لا يقولن الله فأن يفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حامد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 رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يوش الناس هذا عذاب أليل رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين فَمَتَوَلَّى عَنْهُمْ قَالُوا مُعْلَمُ مجنون إِنَّكَ أَشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْضُ الشُّبْضَةِ الْكُبْرَى إِنَّا مُتَقِيمُونَ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 بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعباد ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند كم تركوا من جنات معيون وجرع ما مقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورسناها قوم آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منطرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين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 غذوه فعدلوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم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 بختلاف الليل وعن النهار أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصل في الرياح آيات اللقظ من يعقل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويدل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبران كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِمَّا رَأَوْا جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا مَلَامَ اتَّخَذُوا مِنْ جُودِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورسقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين فآتيناهم بينات من, من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 إنهم لن يغنوا من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس بهدى ورحمة لقوم يوقنون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 فرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علمه وقتم على سمعه وبصره وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يحده من بعد الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا التهر وما لهم ذلك من علم إنهم إلا يظنون وَإِذَا جُتِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنَّا صَادِقِينَ وَلِلَّهِ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وللله ملك السماوات والأرْض، ويوم تقوم الساعة يومئلين يخسو المضلول، وترا كل أمة جاهية كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون.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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكَانْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَحْنُ مُنْكِرِي قلت ما ندني ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة